بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيدك على ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي بحجارة من سجير فجعلهم كعصم مأكون